بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاع ل ل م ل ا ئ ك ة رسلا اولي ا ج ن ح ة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 إ ن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إ ن م ا ي د ع و حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يشاء فلا تذهب نفسك عليهم, تذهب نفسك عليهم حسرات إ ن الله عليم بما يصنعون والله الذي أ ر س ل الرياح فتثير س ق ا ب ا فسقناه إ ل ى بلد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 من ن ط ف ة ثم جعلكم أ ز و ا ج ا وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل ا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب إ ن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه سائغ شرابه وهذا م ل خ أ د ا د ومن لكل ت أ ك ل و ن لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفل ك ف ي ه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر الشمس كل ي د ر ي ل أ ج ل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون منه قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنت ا ل ف ق ر ا ء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد إ ن يشا يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذ ل ك على الله بعزيز ولا تذر و ا ذ ر ة وزر أ خ ر ى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 وإلى الله المصير وما إ ل الله ل ى ا ص ي ر و م يستوي الاحياء أ ع م ى و ل ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا ل ب ص ي ر ولا ا ل أ م و ا ت إ ن الله يسمع من يشاء و م ا أ ن ت ب م س م ي ا ل ق ب و ر إن أنت إ ل ا م ذ ي ر إ ن ا أ ر س ل ن ا ك ب ا ل ح ق ب ش ي ر ا ونبيرا وإن م ن أم وما من ا م الا خلا فيها نذير وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم, جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير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 والذي أ اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزم ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من ف ا ل ي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ل غ و ب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور نجزي وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي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 الله اروني ماذا خلقوا من ا ل أ ر ض أروني م ام ذ ا خلقوا ن ا لهم أ أم ر ض ل شرك في السماوات أ م اتيناهم كتابا فهم على ب ي ن ة منه بل إ ن يعد الظالمون بعضهم بعضا إ ل ا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تذولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إ ل ا نكورا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 إ ن ه كان عليما قديرا ولو ي ؤ خ ذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من د ا ب ة ولكن, ولكن يؤخرهم إ ل ى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا